حنون الحي يا سهر بجن حد جاء يا دعينا ذي الحي عالم كنوز الارض عالم كنوز الارض في الذهب والماس متساوي عندي انا حفنه تراب الحي والبارح ذكرت انا دار اللي فيها حبي وبع تي مملي دار وجودي من هالي روحي حياتي مملي اهلي جيراني مشغلي دنيا يا ارض جنتي daril mawadda wal ashab min nab'aha ishtaqtu sharab larwi ghali li wa ghasslatin ya nabihad lak talab غرتنا دار اللي فيها حبيتي وبعادي عنهم كم سنه صعبت تعالي يا غربه